فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره الملتهى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 ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا ان هي إ ل ا اسماء سميتم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 لفضيله الدكتور محمد راتب م ل ن ا ب ل س ى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 افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده و علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى واذ راهي ما الذي وفى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 وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانو هم أ ظ ل م و أ ط غ ى والمؤتفكه اهوى فغشا ما غشا ف ب أ ي آ ل ا ء ربك افمن هذا الحديث ا ع ج ب و ن بهذا الاسم والنذر وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا